من يشاء وما يعلم جلود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر كلا ا َّ والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر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 ما سلككم في سقر قالوا لم نك ن من المصلين ولم نك نطعم ن المسكين وكنا نخوض مع ا ل خ ا ئ ض ي ن وكنا نكذب بيوم الدين حتى أ ت ا ن ا اليقين فما تم